ليش هيك تغيرت ليش هيك تغيري انت مو انت صرت انت مو انت سري ما ماتي حاكيني متت من سكوتك منته فوق ليش ليش هيك حاجيني متيت من سكوتك جاوب جاوب حاجيني متيت من سكوتك خادمة الحسين الشاعر حمزة السماوي علمت ندين يجيد بيت والهواي عابر سبيوي الدنيا كذبه والهوى عابر سبيل ماكو شي بين الاخ والاخته اسم المستحي ماكو شي بين الاخ والاخته اسم المستحي علمتني الدنيا كذبه والهوى عابر سبيل ماكو شي بين الاخ ختي اسم المستحي منين ما عاين وجهك القبيد دمك يشيل منين ما عاين وجهك القبيد دمك يشيل رغم هذا لو تحج من العزيل راسك يمي رغم هذا لو تحج من العزيل راسك يمي طولك بطولي الرمح كم جريح كلك جرح طولك بطولي الرمح كم جريح كلك جرح من ذبيح وان الذبيح من سكوتك من ذبيح وان هلا هلا هلا aeschle sch يا حسين يا حسين هواي ضيم بقلبي خويه ارج سوالف واسترايا راسك يب حضني وضعت خويا رجلك السمايا هواي ضيم بقلبي خويه ارج سوالف واسترا سعد منبر جد شارك واذني عليا جرا افلح حال يضرب ما تنهى الف حي على الفلا افلح حال يضرب ما تنهى الف حي على الفلا اشهدوا ان علي ما حضار واستحمله اشهد ان عليه ما حضر واستحمله قاتلك هم قاتلي من سكوتك قاتلك هم قاتلي من سكوت ليه عايش ليش ع الشفاق الذابلات <تصفيق> راح اجيب الماي واقره ع الشفاق الذابلات من عسايب بخت مايل عالقمي ومايل فرع من عسايب بخت مايل عالقمي ومايل فرع حجر صوب جبهتك ويا باثر تربت سلامات الحجر صوب جبهتك ويا باثر ترب الصلاح ما الوم الحجر حقا مني الا مثلي خواس ما الوم الحجر حقا مني الا مثلي خواس مثلها شايف مره تقوس اخوها بمان حر مثلها شايف مره تقوس اخوها بمان حر غير اخذت محيره من سكوتك غير اخذت محيره من سكوتك ليش ليش هي صحت مو قسمه نصيب <متحدث> جارチン نوعدتني وصحت مو قسمه نصيب قلت لي والعبس ما عوفك واضل يمك قاري قلت لي والعبس ما أوفيت ظل يمشي قريب الموت مقطعه انفاس الموت من يرحل حبيب الموت مقطعه انفاس الموت من يرحل حبيب الله لا ينطي الصحاري وش يا بكيت سوي ترى الله لا ينطي الصحاري وش يا بكيت سوي ترى مسامر بحر الذهب فاتحي عيونك حمر مسامر بحر الذهب فاتحي عيونك حمر من تراب اجي لسوم من سكوتك min turaba tilisum min sukutak leish leish موجود خويا حينحر قاغل خيام يا حسين يا حسين يا حسين انت ما موجود خويا حينحر قاغل خيام اللي يشكر ما دعى لوجهه هو يا وضح لي المرا اللي <تصفيق> شكوا رمادي على وجهه هو يا وضح لي المرا <تصفيق> بس فلت النور اسمع نزلو راس الامام بس فلت النور اسمع نزلو راس الامام نام بحوان الحطب من جانب احضانينا نام بحضان الحطب من جانب احضانينا برو يشاف فوفاطمه تلطم وتبكي دمها برو يشاف فوفاطمه تلطم وتبكي دمها السهره اول لاطمه من سكوت الزهراء ولاطمه من سكوت <تصفيق> ليهش ليش بعد فتره وراح رجعت للجسم بال40 كنهمو ايام خويه عدت بزي على نفسي عدت بزي على نفسي قبل لا تعتذر انا اعتذر لك يا الحنين اعتذر لك يا الحنين بس اسالك لما نرجع شرد قلب امي البني بس اسالك لما نرجع شرد قلب امي البني هاي ام نثانيه ايش كثرت ادري ام ثانيه هاي ام نثانيه kathur kedr mtaniya thaniya taad thaniya min sukutak thaniya taad thaniya min sukutak le wash le Ehi, baiht feta, raha raja'a Lelgesim bil arubarien Janhamu, ayam, khuya Adda tebzi, ya nabseni Adda tebzi, ya nabseni Qabil la te a'tذur, ana A'tذur, lec, ya l'hani أعتذر لك يا الحنين بس أسألك لما نرجح شردك يا الأم والبني شردك يا الأم والبني هاي قومنا الثانية مش كثر تدريم تانية هاي قومنا الثانية مش كثر تدريم تانية ثانية تعي الثانية من زكوتك تعaniات تعaniات <تصفيق> من زكوتك يا شي